ما ظننتم أ ن يخرجوا وظنوا أ ن ه م مانعتهم مانعتم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم ب أ ي د ي ه م وايدي المؤمنين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 ومن ي شركه ا ا ل ل ه ش د ي د العقاب ما ق ط ع ت م من ل ي ن ة أو ت ر ك ت م ه ا ق ا ئ مضمون ة ع ل ه ا ف ب إ ذ ا ل ل وليخزي ه ا ل ف ا س ق ي ن وما افاء الله على رسوله منهم فما ا و ج ف ت م عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء موسوعه ن أهل القرى فلله القرى ل ل ر ل و النابلسي ق ر ب ى واليتامى و ا ا ل ي م س ك ن ا ب للعلوم كي ا يكون, كي لا يكون جولة بين الأغنياء منكم الاسلاميه آتاكم و م ا نهاكم ع ن ه ف ا ن ت واتقوا ه و ا ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه ش د ي د ا ل ع ق ا ب ل ل ف ق ر ا ء ا ل م ه ا ج ر ي ن ا ل ذ ي ن أ خ ر ج و ا م ن د ي ا ر ه م وأموالهم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 يحبون من هاجر اليهم ولا, ولا يجدون في صدورهم ح ا ج ة مما اوتوا ويؤثرون, ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا م ن بعدهم ي ق و ل و ن ر ب ن ا اخفر ل ن ا وليخواننا الذين س ب ق و ن ا ا ب ل إ ي م ا ن و ل ا ل ع ل في ق ل و ب ن ا غ ل ا س ل ا ربنا م ن ا ر ب ن ا إنك ر ؤ و ف ا ل ر ح ي م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 لئن أ خ ر ج و ا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون ا ل أ د ب ا ر ثم لا ينصرون ل أ ن ت م أ ش د ر ح ب ة في صدورهم من الله ذلك ب أ ن ه م قوم لا ي ف ق ه لا ي ق ا ت ل و ن ك م جميعا إلا, الا في قرى م ح ص ن ة أ و من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون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 أخاف الله. اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أ ن ه م ا في النار خالدين خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين والذين آ م ن و س و ا ا ل ل ه ولتنظر نفس م ا قدمت ل غ د واتقوا الله إ ن ا ل ل ه خ ب ي ر بما ت ع م ل و ن و ل ا تكونوا ك ا ل ذ ي ن ن س و ا ا ل ل ه ف أ س ا ه م أ ن ف س ه م أولاد أصحاب ا ل ن ا ر و أ ص ح الهدى ب ا ج الجنة ن ة أصحاب شركه د ل و أ ن ز ي ه ذ ا ا ل ق ر آ ن على ربحيه خ ا ش ع ا ت م ض م ن خشية ا ل ل ه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 م و س ا ل س ل النابلسي م ا م م ؤ للعلوم ي ا ا ل ا ا ل ا م ي ه اسماء ل الله, يشركه هو الله المصور له الأسماء الحسنى يسبح له